بسم الله الرحمن الرحيم يصر إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية أن يقدم لكم هذا الإصدار الجديد أتحدث مع عبراتكم عن فقص صلاة الليل. وذلك لفضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسيوني والآن مع المال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 وصفيه من خلقه وخليله فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واتبع نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلالة وكل ضلاله في النار ثم أما بعد فأحبتي في الله لقد تحدثنا في الإسبوع الماضي عن فضل العشر الأول من ذي الحجة وبإذن الله جل وعلا في هذه الليلة الطيبة المباركة أتحدث مع حضراتكم عن فقه صلاة العيد وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء بعد عيد الاضحى نكمل تفسير سورة الأنعام إن شاء الله جل وعلا ولكن نظرا إلى أننا على اعتاب عيد الاضحى فالكثير يسأل عن فقه صلاة العيد وعن اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد في البداية صلاة العيد هل هي سنة أم فرد الجواب اختلف أهل العلم في ذلك فمنهم من قال بسنيتها واستدلوا بهذا الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي لما قال له هل علي غيرها أي هل علي غير الصلوات الخمس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أنت تتطوع قال العلماء المقصود بالصلوات هنا إنها الصلوات الخمس بخلاف صلاة العيد فإنها لا تدخل في هذا التقييد إذا إن صلاة العيد سنه هذا قول الفريق الأول من أهل العلم الذين قالوا بسنيه صلاة العيد واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الاعرابي ليس عليك غير الصلوات الخمس ليس عليك غير الصلوات الخمس إلا أن تتطوعا ومن باب الأمانة العلمية ذهب بعض العلماء إلى أن صلاه العيد سواء عيد الاضحى أو الفطر ذهب هذا الفريق الثاني من أهل العلم إلى أن صلاة العيد فرد وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة وأحد الأقوال عن الإمام الشافعي رحمه الله وأحد القولين في مذهب الإمام أحمد واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد حتى أمر الحيض وزوات الخدور يعني البنات البكر أن يخرجنا يشهدنا الخير ودعوة المسلمين وأمر الحيض أن يعتزلنا المصلى فقال هذا الفريق من أهل العلم فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم للنساء حتى الحيض بالخروج إلى مصلى العيد اذن إن صلاة العيد فرد وهذا القول الثاني من أقوال أهل العلم هو الراجح والله تعالى أعلم أن صلاة العيد فرض لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى الحيضاء وذوات الخدور وإن كان في المسألة خلاف طب قد يسأل سائل عن اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد ماذا نفعل؟ هل نصلي العيد فحسب أم نصلي العيد والجمعه وهل اذا لم يحضر الانسان الجمعه هل تلزمه صلاه الظهر أم لا الاجابه على هذه الأسئلة اما عن اجتماع العيد والجمعه فالراجح من اقوال اهل العلم ان من شهد العيد سقطت عنه الجمعه إن شاء شهدها، وإن شاء لم يشهدها، لكن على الإمام